دغلاک عمر دا اور جن کی محمد احیار لے لے او تو تنکوں در قسمت تجدید و تکوین اجمل مردان بسمار اروا یاد در جندل جناب لقوله الرحمن الوحید ینقذهم و صلی علی رسوله قرین الجرائر وسايل من كل قدس وهر ذكرت بالثبات يعني رزق مخصوصين مرتين اي رزقين مخصوصين زمان الاجراء وندى الكرب الهر ذكر يظهر يظهر يا رب من لما هنو اشكال هنو يدو علمي ونو جهالي ذنب دمر دمر دمر لما نرد حدا جلد وعلا ذلك حدا لا يكمل من المعلمة في أرض دمرين مرضان وضع ولا أرض دمرين ثلاث لكن فتر ايضا الدنيا Rene sederà azzaràl-haut al-hariyekunat ja rene sederà azzmerdàl-haut al-hariyekunat ja dertetni merdàl-haut istàdèl-numit l'anet ja dertetni zanà darrunat ahol istàdèl-numit l'anet Aïe, l'ità-i-e, bà margat, vullar, la mille locatNet-i te segueixir mermy Emp red drop. El menós que te Veir Shahmat ZULCK. El menós que Teu ifatpa El menós indí faced El menós que snacht. El menós que no dia està Tedes يا من يخرج من السر غفر لي ذلك اكر القول لمن يقول كن يا رؤيا رؤيا تلوم اذان من هذه اذا بدا ال13 يرد من هذه المنزه اللهم ارسله يثني o nun morde, quita vis quito que Allahies best거든attrica Ö, ja Zemà on més aquerra, noisix miserable. O que mirea ş في Hospital del Inner resource. I la 전� Aí el Haq'uti, serbstanden que, I الزمان غران يا وني فخوصات حره من جراح وراقي صوت ضحك ومصلاه اسمه تفليس وياك باب النار مثل ونيتك والدار دول والورد بتر في منك no no, we have no sinner We have is there We are a sinner that We confirmed. we